ومقرب منها من قول او فعل ثم أ م ا بعد في س ل س ل ة خير القرون ونور العيون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمران ا بن حصين في صحيح مسلم خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أ د ر ي قال ثلاثا أ و أ ر ب ع ثم ي أ ت ي اناس يشهدون ولا يستشهدون يخونون ولا يؤتمنون حديث عجيب ومن عجب هذا الحديث أ ر ج و لا تقف عند حدود ا ل ت أ م ل في ا ل أ ل ف ا ظ فقط ولكن هو درس علم منهجي يبين صدق ن ب و ة محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ففي كل لمحه من لمحات هذا الدرس تصديق ب ن ب و ة محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فهو يزيدك علما الى علمك سنين ب س ي ط ة تصير عالما كبيرا لك ح ج ة ض خ م ة ح ج د نيره بينه واضحه خير الناس ق ر ن و وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند بعث و س ا م ه واختلاف ا ل ص ح ا ب ة في هذا البعث وقلنا أ ن ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع و ا عن ب ك ر ة أ ب ي ه م الا يخرج هذا الجيش في هذه الحاله ا ل ص ع ب ة تمرد العرب و و ف ا ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم و ا ل م د ي ن ة أ ح و ج ل ل أ م ن و ل ق و ة تحميها في مثل هذا الوقت العصيب وقف أ ب و بكر وحده لاخرجن بعث اسامه ولو لم يخرج غ ي ر ه ليخرجن بعثه سامه ما ع ل ا ق ة هذه ا ل ج ز ئ ي ة بتصديق ن ب و ة النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم لو كان لو ي س ت م ع إ ي م ا ن ا ل أ م ه في ك ف ة و إ ي م ا ن أ ب ي بكر في ك ف ة لرجح ا إ ي م ا ن أ ب ي بكر في هذه ا ل ج ز ي ة ا ل ع ج ي ب ة تكلم شيخ ا ل إ س ل ا م ابن حجر رحمه الله تعالى وقال ليس صواب ا ل ر أ ي ب ا ل ك ث ر ة يعني متفكرش ترمد ى ا عدد كبير الموافقه اكثر تلك المجلس ي ب د أ ا ل ر أ ي صواب لا ليس صواب ا ل ر أ ي ب ا ل ك ث ر ة ولكن قد يكون الحق مع القله قد يكون الحق مع القله وابو بكر كرجل معروف هو أ ع ل م ا ل ص ح ا ب ة مطلقه اعلمهم على ا ل إ ط ل ا ق يعني بين اقرب الناس علما أ ع ل ا ه م علما أ ص ح ا ب محمد وبين أ ب و بكر أ ق ر ب ه م منه و أ د ن ا ه م كدنو السماء من ا ل أ ر ض وستعلم ذلك من هذه ا ل س ل س ل ة كما قال عمر لقد ادخر الله تعالى هذا الكنز للنبي صلى الله عليه وسلم وكان كنزا ادخره الله تعالى للاسلام في الاوقات ا ل م ل م ة وطبعا لانه ش خ ص ي ة م ت ك ا م ل ة تراه شخص ه ذ ا متواضع عايش بين الناس لا يشار إ ل ي ه ولكن اذا ج د الجد و أ ح ا ط الخطر وجدت اسدا ينتفض ويزعر ولا يصمت عن ذكره حتى يقضي ل ل إ س ل ا م حقه هي ا ر ج ا ل مش الرجال لا ي ل تجد في كمال اخلاق وهدوء ع ا ل تقول با يرجى حاجة منه لا يرجى منه شيء غير طيب ولكن إ ذ ا أ ل م ا ل إ س ل ا م ملمه يزعر ك ا ل أ س د ي لا يناد لا يهدا وكما ذكرنا في الدرس الماضي ك ا ل ذ ر ة لطيف الملمس صغير الحجم ولكن إ ذ ا انشطرت دمرت العالم ابلغ وصف ل أ ب ي بكر أ ع ل م ا ل أ م ة قال عمر كان أ ح و ز ي ا ن س ي ج ة و ا ح د ة القماشه بتاعته ما فيش منها ت ا ن ي تفصله دي من القماشه دي بس هذا القماش لم يصنع منه غيره نهايه ايمانه وحده كايمان ا ل ا م ة ولقد سمعتم كيف ان عمر قال اليوم لاسبقن ابا بكر ان كنت سابقه مش عارف اسبقه ابدا ف ص ا ر عنده مالا كثيرا فقال له ه ك س ب ج ى المال ن ص ي ن نصف لي ونصف ا ل إ س ل ا م ورجع بقى عمر س أ س ب ق ابو ب ك فقسمه نصفين اذا أ ب و بكر قادم معه ماله كله ب ق و ل ه كم م د ر ى ب ق ي ت ل أ و ل ا د ك يا أ ب ا بكر قال أ ب ق ي ت ر ح م الله ورسوله قال والله لا اسابقك يا ابت المسابقه ما خسرانه رجل لا يسابقه واحد ولذلك قال احوذيا لا نسيج له نسيجه واحده هي ا ل ج و م ه شديد صنعت حته واحده ف س ط ما فيش منها تكرار ولذلك لما اقول خير الناس ق ر ن ي ف أ م ل ليه الناس د و ما بيقول مش بيحمسك وده كلامه صدق ولا ينطق عنها و س ؤ ص ل س ل وطبعا انا, مش... أنا مضطر ا ن أ ر ك ز لك على كل ن ق ط ة ولكن الواجب عليك كمسلم س ه ب ت وراك ثلاثين اربعين كمثين ستين سنه بتفهمها ا ل و ح د ة يعني أ ن ا أ ع ر ف و أ ن ت تستوعب ي ع ن ي اركز على كل ن ق ط ة واضغط عليها لو اجتمعت ايمان ا ل أ م ه و إ ي م ا ن أ ب و بكر لا س ا ك ل ايمان أ ب و بكر لامه كلها ك ف ة و أ ب و بكر ك ف ة ولذلك إ ذ ا قال لابد أ ن تقف عند قوله لابد أ ن تسمع تنصت هنا تنصت ناس بتتكلموا على د و ش ة ممكن ما تسمعش ولكن هنا لابد تصيح ا ل أ ذ ن اسمع ل أ ن ك تسمع العلم المصفى العلم الذي ليس سابقه علم إ ل ا علم محمد صلى الله عليه وسلم ا ل ب ط و ر ة التي لا يسابقها شيء وقفوا جميعا ضدهم قال ليخرجن ا جيش أ س ا م ه قولوا ما شئت و ف ع ل و ا ما شئت وخرج الجيش رجل ب أ م ة إ ي م ا ن ه ب إ ي م ا ن أ م ة طيب الجماعه القريب يتكلمون على حزب معارضه ولا ل م ص ل ح ة المدينه ة المدينة. يتكلمون ن ة ي في م ص ل ح ة ولكن هذه ا ل م ص ل ح ة أ ع ل ى و أ ر ج ع وهذا هو القائد الذي واجب علينا ط ا ع ت وخرج جيش أ س ا م ه بعض احزاب ا ل م ع ا ر ض ة ب تعترض يقول لو س م ده, ده عبد و ا ب و عبد كيف تولي عبدا قائدا على ف ر ا ن و ف ر ا ن و ف ر ا ن إ ز ا ي توليه انت عارف المعارض لابد علاج نقد يا لو انت عارف كامل ا ل ه ي ئ ة وكامل ا ل ش خ ص ي ة يقولون في النقد ا ل أ د ب ي الناقد بسيط يعني الناقد أ ب ص ر من المتكلم الناقد أ ب ص ر من الفاعل يقول ك لاكون حق الطبى دي مكان دي كالنعس مو ك ل ط و ب لكن نقد ه ي ل ا ج ه ي ل ا ج ق و ل ك الجريمه لو كانت وسع ا شويه كان بلاك ح س ن طيب لو وسعت ا لو لك كنت بقالها ش و م ز ب و ط ة كان بلاك ح س ن لابد ستجد هذا ولابد أ ن توطن نفسك على امثال هؤلاء و أ ي مجتمع فيه هؤلاء وهؤلاء والواقع خير شاهد. شاهد ولكن ا ل م ص ل ح ة العليا و ع م ل ق ة الشخص الموجود هو الذي عليه ا ل م د ر ب أ ن يكون القائد عملاق نعرفه من حديث النبي صلى ه و م ا ن و عملاق ع ومن سلوكه وتصرفه ل أ ن ه يتصرف تصرف ا ل ع م ا ل ق ف أ خ ر ج الجيش واخر يقول جواد أ س ا م ه بنفسه غلام عنده ث م ن ي ه ش ر س ن ة وده فوق الستين سنه اكثر من ستين س ن ة ي ق و د أ ب و بكر بالغلام ما معنى هذا الكلام أ ن ا مش هقولك ل طوع وسام لا أ ن ت عرب أ خ ا ح يعني ب ث ه م ه ي طيره معنى ان امش ي حافي واغب الرجل ي في التراب و أ م س ك لجام فرسه معناها ن ه أ ه ل ب ه ذ ه ا ل ق ي ا د ة أ ب و بكر الصديق يلجأ يمسك ل ي بلجام و س ا م ة ويقوط هذا اللجام وهو راكب و ماشي ماذا يقول أ ب و بكر هذا التعبير يقول ماذا يرد على من يرد على الذين يشككون في ق ي ا د ة و س ا م ة بن زيد ع ي ز صغير ع ي ز صغير وهو في نصف الطريق يقول ه ايها الامير, الأمير تاذن لي في ان تبقي لي عمر في هذه المواقف ا ل م د ل ه م ة لعلي أ س ت ف ي د به ت أ ذ ن لي أ ب و بكر يستاجر اسامه معناه انه جدير ب ا ل إ م ا ر ة قائد جدير بالخيال ي س ت أ ج ن منه يرفض ويعطي حيثيات تدل عنه جدير بالقيادة. القوم. لأنهم وجدوا هذا السياسي البارع ابو بكر تعلم ا ل س ي ا س ة من قومك من أ س ل ا ف ك ت ع ل من السياسة م إيه من ؤ ل امثال ء ن أ هؤلاء يعلموا كيف تربي وكيف تضع الزمان في مكانه تنظر اليه الناس باحترام وهيئه ل أ ن القائد ا ل أ ع ل ى هو الذي يقدم مثل هذا الغلام الشاب صار له ه ي ب ة ولا افتراض وقبله ص ا ر ض رايه على الناس ولا الديكتاتور هو ي ع م ل ديكتاتور تجيب المصطلحات ض م ن م ن من ج ا ل م مجال الروم الفرس ضعف من كل ذلك اتبعني ولا ت س أ ل لابد أ ن أ ح ا ف ظ على ر ف ض ي وعلى عبارتي أ ح ا ف ظ على كتابي وعلى سنتي وعلى منهجي هذا الكلام الدخيل ا لا يجوز و أ ن يكون بيننا القائد, القائد مسموع الكلمة القائد هو القائد مسموع ا ل ك ل م ة بل حتى في الغرب و ا ل ش ر ط لو ما ت ق ر أ في دستور م ح ك م ة العدل ا ل د و ل ي ة لو انقسمت الاراء الى ر أ ي ي ن متساويين يرجح ر أ ي القائد رئيس المحكمه نشوف رئيس المحكمه ارى ايه اذا كان ر أ ي ف ي ت ب ع ع ل ه ا يبقى هذه ا ل ج ه ة هي الفائزه يبقى القائد مرجح حتى في بلاد الكفر وفي دول الكفر فيمكن يكون عندنا مرجح طبعا لاننا ل ب نجري عربي ولا نجري انجليزي ما بنجريش خالص ببص على ا ل خ ر ي ط ة قدامي في ا ل س ا ح ة لا نجري عربي ولا نجري انجليزي بلاقي قدامي ع ب ا ر ة عن ب ه ا ي م ت أ ك ل وتشرب وتروس تبول على نفسه هو ده ما شايف لكن مفكر وعقل له و ح ك م ة وحنكه لا لا ا ل إ ن س ا ن ي ة انتهت من زمان ا ل إ ن س ا ن ي ة عندنا أ و ا ل إ ن س ا ن انتهى من زمان غير موجود ن هائل زمان وبعد أ ن عاد الجيش واشرابت الدنيا واشراب النفاق وقامت القبائل وهاجت هيجتها منهم من اتبع المتنبئين وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال من سلم ب ع د سيسلم من المتنبئين م س ي ر م ه بني ح ن ي ف ة وطلحه خيبر وعمسي اليمن فيجب ع ض ه تربى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرفهم قبل أ ن يوجدوا وهذا من أ ع ل ا م نبوته س ا ل ي ل ا ومن فلك من هذه الفتن فلك منها إ ل ى الله و إ ل ى الجنه موتي وموتي خريفه بعدي ظلما والدجال لو عديتني الثلاثه دول تبقى عديت دخلان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اثنين عدي بقيت دجاج واحنا على اعتاب أ ي ا م ه واحنا على تصديقه ده ح ن بنصدق ا ل ل ي أ ق ل منه بنصدق ا ل ل ي أ ق ل منه ادعت ا م ر أ ة النبوه ا س م ا ا س ج ا ح في غ ي ه التهتك و ا ت ب ع ه ا رجال ت ت ن ب أ ا م ر أ ة ولها اتباع أ ي ن ل ع ق و ل البشريه انت فين تركيبك راح بيه تكوينك الثقافه فيه ولذلك يشل هذه العقول التعليم المجاني الرسمي هو ده اللي شل عقلك ما جعلك تنطلق الانطلاقات ا ل ع ل م ي ة ا ل و ا س ع ة تغوص في المكتبات والكتب وتقرا انما هو ر س م لك اطار تحدده ا ل آ خ ر مديك شهاده موقع عليها يعني أ ن ت محدود بالحدود دي وانت طبعا فرحان خدت شهاده اتعلمت اه تعلمت تعلمت ايه ده قيده يعني علاء ط ا ر التعليم مش فيه والتعليم مش في ا ل ت ع ر ي م محمود عباس العقاد ما حصل ع ا ئ ا ل ا ت د ا ئ ي ة وده اكبر كاتب م ص ر ي معروف ا ل م ز ن ي و ا ن ث ا ل ه و ل ي الابطال العلماء الافاضه كل نقل كل اول ا د ه ا ء و ا ل ص ه و ل الادبي كله معظمهم عم يحصل على ش ه ا د ة علميه ماخدش ا ت د ا ئ ي ة ولكن انطلق انطلق في الفلوات حيث المكتبات والكتب ي ق ر أ ويدرس ويقرأ بنفسي ويتعلم ق ر أ بنفسي و لكن احنا ح ت ى ن ا ك في شهادناكا ما أبناك من تشطلع منها ي ابدا قلنا ا ي ا ب ا ك ر ي و ز اقولك ل ش ر ف ي ن عملت ليه ايه توظفت عملت في وظيفتك ايه بالعلم اللي تعلمته في الجامعه ولا حتى لاشهاده انت حطتها تحت طيرتك ونام عليه ملهاش اي ف ئ ة ولا ه ا أ ي مردود ده الواقع الذي نعيشه وقفت العرب عن ب ك ر ة أ ب ي ه عن ب ك ر ة أ ب ي ه ا ترتد ر د ة ومعنى ا ل ر د ة ا ل ن ق و ص والرجوع وقد يرتد ا ل إ ن س ا ن ب ك ل م ة كما سالك يقول ك ل م ة معاليه للدين فكافئ بها وارتد ان الذين قال الله فيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم قالوا كلمة, قالوا كلمه ما عذرهم الله بها وقالوا قد كفرتم بعد ايمانكم خلاص ارتد رجع شو انت متهزر كل يوم قد ا ي ب ونقول قد ايه ما الكلمات كلمة قد يخسر ر ت د الإنسان بكلمة ي دينه ب ك ل م ة ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله يقول ك ع م الشيخ كلمه يضيح كل ده يقول ك ما م ش ك ل ت ل مشكلتك انها ما بنقراش أ ما في في هنعرج هنقولي الوقت هتفهموا ازاي أ ن ت و ا ت ق ر ا ش غ ي ر ه لان العقل لابد ان يمرس في القراءه لكان عقل متمرس في ا ل ق ر ا ء ة هيفكر في كل ما يدخل أ م ا م ه ويدخل بين تلافيفه هيفهم القران قامت القبائل عن بكره ي ب ي ه وهاجت ا ل ه ي ج ة و ب د أ وبكر يجيش ج ي و ش ه ويجيش ق و ا ت ه وجاء الخلاف مدرس ا ل أ م ن القومي أ و ض ك عمر ر ث م ا ن علي أ ب و ب ي د ة خالد كل هؤلاء وقفوا ضد ابو بكر كان رئيسهم واولهم عمر قالوا يا أ ب و بكر نداهن الناس هم مش ع ر ي ن ذ ك ى بلاش ن ز ك ل حتى نعدل ا ل ي ي م ن ا اليوم ل دي نعديها لحد ما ن ننتخب م ج ل الشعب نعديها يشتمونا ماشي يضربونا ماشي يقولوا على رؤوس ابائنا ماشي دي نعديها نترك لهم ا ل ز ك ا ة ازاي يعني اترك لهم ا ل ز ك ا ة ف ر ض الخامس والجميع وقفوا على ذلك اتفقوا على ذلك قال ابو بكر والله والله لوقاتلن ا من فرق بين ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة ف ا ل ز ك ا ة حق المال و ا ل ص ل ا ة حق النفس حق الجسد لوقاتلن ا من فرق بينهما وخذ بقى الحكم ا ل ف ق ه الجميل ده هو متماشي في ا ل س ك ة كده اتكعبل في فيه أ ن تارك ا ل ص ل ا ة يقاتل كل الحكم ده متماشي كده عشان ما تتعناشه لوقاتلن ا من فرق بين ا ل ص ل ا ة وبين ا ل ز ك ا ة لازم ق ت ل يبقى يدل على ان تارك ا ل ص ل ا ة لابد أ ن يقاتل وهذا مشهور في كتب الفكر لو اتفقت ب ل د ة على ف ر ق الاذان تصير رغم الجيوش ويقاتله ده بيصرله ولكن ما بيدلوش يقاتله حتى ي ر ف ع و شعار ا ل إ س ل ا م و ي ق د م ه انت بتستغرب انك منتشعات ومجرتش طب والحد الان ما غيرتش ه ت ق ر أ انت بعد كل هذه السنين س ت ق ر أ متى دينك تتعلمه متى اتعلمت ت من الدنيا ما لا يتعلم هتش غلبه لو قولك ت ع ل م ت بشرط هتكتبه احسن من محامي ورجال لا ق و ن ك ت ع ل م ل كذا هتعمله احسن من اصحابه س ت ة م ت ف و ق ة لكن دينك لا ت ع ل م ش ي ء ا ت ق ا ت ل أ م ا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إ ل ه إ ل ا الله فقد عصم مني, كلام عمر عصم مني دمه وماله إ ل ا بحق ا ل إ س ل ا م فابتسم أ ب و بكر تاني تاني قال له ايه ت ا ن ي يرد ع ل ي ت ا ن ي قال إ ل ا بحقها قال و ا ل ز ك ا ة من حقها يا ابا بكر العلم مفهوم لا إ ل ه إ ل ا الله اللي طلع ت فيها جماعات م ن ش ق ت فرق مفهوم التصور الكامل للا إ ل ه إ ل ا الله أ ن ه لا ينقص منها شيء ا و ذ ك ر الصديق رضي الله عنه أ ع ل م ا ل أ م ة مقومات ا تصور ا ل ل س ا م عنده مقومات ا ك ا م ل ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله في تصوره تصور كامل لا ينقص منها شيء كما ق ل لك أ ن عينيك جميلتين ما سبب الجمال في عينيك انهما فاعلتين بتشبيهم و أ ن ه م ا في جسدك فصار كمالا في ذاتهما وكمالا في الجسد نفسه لو نزعت هاتين العينين منك لصارت قبيحتين وحدهما وصار الجسد الذي ا ن خلع منه قبيحه اللي بسماع خصائص التصور ا ل إ س ل ا م ي مقومات التصور ا ل إ س ل ا م ي ف ا ل إ س ل ا م كل يشيله عن نقص الجزء اللي ه ن ا خ د منه هيبقى غير ك ا م ل والاسلام نفسه هيكون غير كامل لو ن ز ع ن ا منه هذا الجزء إ ذ ا ا ل إ س ل ا م لا يصير إ ل ا كاملا متكاملا الجمال فيه أ ن ه كامل والجمال في كل ج ز ئ ي ة وفي كل حكم من أ ح ك ا م الاسلام انه فاعل في هذا الجسد الكامل جميل جميل خلي لو لأنهما لا ستفاعلتين الجسد قبيحتين قبيح قصير بقى بقى نشرتهم عنه سرطا وصار هذا أعمى مش ع ا ر ف ة الجواب ولا لا إلا نسميها أن خصائص التصور ا ل إ س ل ا م ي مقومات هذا التصور أ ن هذا الدين كامل لا يتحمل أ ي نقص أي نقص فيه يشينه ولذلك أنز... تمنم الله علينا اليوم أ ت م ل ت لكم دينكم و أ ت م ن ت عليكم نعمتي ورايت لكم ا ل إ س ل ا م دين دين كامل و ل ك كله جمال كله جمال ده نقصه فيه أ ر ج و انك تشغل دماغك وتستوعب لا بد يكون عندك تصور أ ن ا قبل ما أ ط ل ع المنبر عندي ت ص و ر ه ق و ل إ ي ه يعني ع م ل خ ط ة كده في ا ل أ و ل ولاخر كل كلام ده في تصور له لو انت لها مشواره حد ق ل لي لازم يكون عندك تصور و سكري كلها تنفيه ايه ا ل إ ن س ا ن اللي بيمشي كالحيوان هذا قد تفاجئه مفاجاه وليس هو في استعداد ا ل له أ ب و بكر كان كذلك كما قال عمر كان ي حواديا ن س ي ج وحده أ ع د لكل م ش ك ل ة كفيئه كل م س ا ر ه تفجره اعد لها عدتها سبحان الله ل أ ن عنده تصور كامل ل ل إ س ل ا م عنده تصور كامل ل ل إ س ل ا م ب ر د على عمر لما ذكر الحديث من قال لا إ ل ه إ ل ا الله عصم مني دمه وماله إ ل ا بحقها و ح س ا ب ه ع ل ى الله قال يا عمر و ا ل ز ك ا ة من حقها ل أ ن ه ا جزء من اسلام ل إ لو زكاته وحده ك ا ن ي ل و ح د ه ا غ ل ما يشكيني لو زكاه ي ن ا س ل ا ي لو ز ك ا من ا س ل لو زكاه من ا ل ا ل ن ا س ي ا م ي و زكاه من ا ل ا ل زكاه من اسلام و زكاه من اسلام لو زكاه من ا ل ه من اسلام لو ز ك ه ن ا س ل ا ك ا ه من ا ل ا لو ن اسلام و ز ا من ا ل ا م ل ا من ا س ل ا لو ك ا ه م ل ا م لو ا ه ا ل ص م لو ا م ل ا م لو ك ذ ا و ك ذ ا س ب ا م لو ا ل ا م ل ا ه م ا س ل ه من لو من لو المجتمع الرئيسي الموجود معانا وعظه الناس ليس لهم حق لا يكتمل هذا الدين م م ج ت م ل ا ت ه حتى يكتمل هذا الجزء ويتم هذا البناء بنسميها احنا في الفكر م ق ا و م ة التصور ا ل إ س ل ا م ي وخصائصه لذلك لما تتصور لا إ ل ه إ ل ا الله هي ك ل م ة احنا ب ن ق و ل ه ا بس لكن أ ن ت تتصورها لا بعيد عن دماغك دي ما بتصورش غ ي الادباء والفقهاء والناس د م ا خ ه ا كبير عنده تصور بمعنى لا إ ل ه إ ل ا الله ولذلك أ ب و طالب رفض ان يقولها فما ادعوها ك ل م ة وفراسه تعد ا ل م س ا ل ب قل لا إ ل ه الاشهر لكم ج ا ل و ا لا ل أ ن عنده تصور لمفهوم لا إ ل ه إ ل ا الله أ ي ج ا ه ل عنده تصور لمفهوم لا إ ل ه إ ل ا الله أ م ا في الجاهليه ا ل ث ا ن ي ة بيقول أ ل ف لا إ ل ه إ ل ا الله وليس عنده ادنى تصور يحلق دجنه يطور هجومه يعمل كل ا ل م و ر ق ا ت وظن أ ن ه على لا إ ل ه إ ل ا الله معندوش ا تصور فاقد للتصور وفاقد لمقومات تصور لا إ ل ه إ ل ا الله يبقى لو الهجوم الاسلام كله على ر أ س ه ولا حج ل أ ن ه فقد هذا التصور للأسف. أنا ل ل أ س ف أ ن ا بانقلك ل ن ح ي ة فكريه اعلى ومش اطول عليها عشان يعني ما اتركش ولكن اقول شغلنا و ف ش نشتغل ازاي يعني ما هي ا ل ع م ق ا ل ل ي ح نشتغل ا فيه حتى نصل بك الى الجنه ة لا ل ل ج ن ة تنقص منها شيء لقد ارعى راه بكر الدنيا وصارت ج ي و ش في الشرق والغرب وصارت الارض تتزلزل رعبا ل أ ن ه م تركوا شاعر ة الزكاه تركوها فوقف بنفسه رضي الله تعالى عنه اخرج الجيوش. الجيوش وكان له من هؤلاء اعوام ورجال وفي ا ل خ ط ب ة ا ل أ و ل ى س أ ذ ك ر م ر و ة رجل ذكره التاريخ وسوف ظل ا ل ك ر ه ع د ي بن حاكم الطائف والزبرقان ا بن بدر ض ي الله تعالى عنهما ما حصل على رتبتهما في هذا الدين إ ل ا بعد الحادث ساذكره لكما لما امتنع الناس عن ا ل ز ك ا ة احتال عدي بن حاتم كيف يوصل كان هو يجمع ز ك ا ة قومه هو رئيس البلد رئيس قومه رئيس قطري وكذلك ا ل ز م ر ق ا ن بن رجل رضي الله تعالى ع ن ه بيجمع سبقات قومه حتى اجتمع له أ ل ف ي ن بعير أ ل ف ي ن بعير ده حاجه ضخمه سبقات البلد فلما ارتد الناس فكل رجل معه سبقات قومه أ و ز ع ه ا عليهم ث ا ن ي ة يا ج م ا ع ة خذوا سلطاتكم ز ك ت ك م فذهب الطير الى عبد ي وذهب قوم الزبرقان إ ل ي ه أ ع ط ن ا هذه السلطات قال لا. قال لا والله لو كنت و خ ذ ت عهدا من كافر زنجي ل و ص ي ت له فكيف وهو أ ب و بكر ده انت بتفكر في المستحيل و أ م ر ابنه أ ن يذهب ب ا ل إ ب ل ل ت ر ع وقال له تيجي ا ل ن ه ا ر د ة بعد المغرب وخلي بالك منحيه ا ل فجي الواد بعد المغرب ب ي ق و ل ه ت ت خطر ي فقال له المرعى رعيد فجمله ط ش ل ه فضربه شوي فقال ه الواد خ ر م عليك درس ص غ ي هو يعرف ح ا ج ة تاني يوم قال ت ت أ خ ر اكثر فراجع ا ل و ز م ت أ خ ر أ ك ث ر من رعد ف د ا ر ه برضه قاعد مش مفيه انت د ر ه بقول ايه هو ماله قاله بعد كده تاخد ا ل ا ب ل وتنزل ع ل ى ا ل م د ي ن ة اي واحد يجابلك قول ك انت رايح فين قول عدمنا المراه في بلادنا فنزلنا في اسافر البلاد فيها مراه حتى ياتيك ده غلام بيدرب ابنه على ا ل إ خ ل ا ص ل ل إ س ل ا م وكيف يحتال ا ل إ س ل ا م انت بتحتال لكل م ص ي ب ة كل م ص ي ر الدنيا انت بترملها ح ي ل وحلوه متعرفش تحتال ا ل إ س ل ا م المهم ت أ خ ر الولد ع ل ى نصف الليل وقاعد ي س ت ن ى اين الولد ذهب الولد غاب الولد قال له لا احنا ي حين وياك ا ذ ه ب ابحث عن ا ب ن ه قال لا مش هنسيبك يا علي ه ر و ر و ر ا ء قال لا والله ما يتبعني احد و أ ن ا كل من يادب ابني واضربه تكافوني ل ا ب بيني ه أضربه في وبينه ن ه و ب خليكم بينه ده ابن حاكم الطائي ده ابن حاكم ابن ناس يعني, يعني متردد بيت كله معه يعني قال له سبوني يادب ابني ده ابني و أ ن ا جليل ب ت أ د ي ب ه وانطلق وركب جواده و أ د ر ك ابنه و أ س ل م ا ل إ ب ل أ ل ف ي ن بعيد ل ا ر ب ك ر الصديق أ ل ف ي ن بعيد صدق الطيب اللي هم كانوا ط ا و م ي ن فيها وهم خ ذ و ه وهم قاعدين معاه ليل ونهار مع ابنه متابعين المشايخ ولكن نزل بها ا ل م د ي ن ة و أ س ل م ه ا ل ا ر ب ك ر الصديق اعرفتم تامين الصحابيين ا أ ت ب ر ك م ع ن ا ا ل ص ح ا ب ة من أ ن ت و ع د ي ابن هاتم الطائي لم ا ا ح ت ل هذه ا ل ح ي ل ة ومد المدينه بهذا المدد فلما أ اراد الرحيل قلاه بق القفل واعطاه بثلاثين قروص ناقه من اموال الشرفه قال ما هذا ا خليفه رسول الله قال هذا الذي كان على رسول الله صلى الله عليه س ل م لك اسمع للمروءه والوفاء اسمع خير القروض اسمع وخلاص كفانك تسمع وتشرف ان فيه ناس غ ا ل لهم طبائعي وكانوا جديرين بحكم الدنيا وهم أ ه ل لها وعرهم الله تعالى وعاد الله لنا منهم ع م ر و ا الصالحات ليستخلفنهم في ا ل أ ر ض وليمكنن ع لهم دينهم الذي ارتضى لهم فاستخلفهم ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني ولا يشركون ب ش ي ء مش أ ر و ح أ خ ذ أ م ا ن من شفير و أ خ ذ أ م ا ن من مجلس العسكري والبعض راح ياخذ امامنا من ا ل س ف ر ا ل أ م ر ي ك ي ه من ا ت ح ك م مع الشياطين تخذ امام ن من ي من الله يعبدونني ولا يشركون ب ش ي ء لن تمكن أ ب د ا إن أ ع ظ م أي أ عناصر ظ م ع التمكين عدم ا ل إ ش ر ا ك بالله أ ع ظ م أ عناصر ظ م ع التمكين عليه ى ا ل ا ر ل ا ش ي ر يعبدونني لا يشركون ب ش ي ء ومن كفر بعد ذلك ومن كفر بعد, بعد, ما شاف العز اللي أنا شافيه بعد هذا التمكين بعد ان اراكم ما تحبون تكفر عليه يدعو اليكم الفاسقون اي الخارجون عن هذه المله قران يتهدف انا لا اكل شيئا من عندي والله هذا كفار الله ناطق واضح واذا تشاهد الصوره قدامك شكلها عجيب واحد خيرك مع نفسه و ي ق أ ل امام من ده وامانه امام من ماذا امام من الله الان وحده من الله تعالى لو لم تشرك بالله شيئا لحماك ولكنت في شقه ا ل أ س د والله لكنت فوق الاسد سيحميك سيحميك اسال مجرب لجربنا الاماكن الصعبه المظلمه لو سنطلع من هنا ستطلع وتسود وتبقى سيد وكلما خرجت سرتك يوسف سيدا في مكانك حتى تسود ل ب ل ا د كلها ايها المسلم قال يا عظيم تذكر يوم ان جئت النبي صلى الله عليه وسلم وعندما أ س ل م ت قال نعم قال فلما اذنته للرحيل او ل ا د ت ما كان عنده شيء يزودك به ل ا ن ض بدي ا ل ا ز ا د عشان تروح ت ا ك ل ف السكه يعني ا ز ا د الطعام يعني ف ق ا ل ك والله يا عدي ما عندي في بيتي شيء يزودك به ولكن تجد بعد ذلك خيرا لكن بعد كده هتلاقي هيك مش من علامات النبوه ده إ ذ ا انت سماته مش من ع ل ا م ا ت سبوة م م ح د ع الذي ل ه ع لم يكن ق و و ل ل ا عند ذ ل ك ب ي ه ت ل ق ي ي ى الله شاء ب عليه د ما ا س ا ف وسلم ا يابدوا ك ا عندنا حاج الزاد الذي يعطيكه ك ن ن د م الملحب ا يصر ي ع كت ثلاثين ب ا ي ف م ر و ء ة وفاء يقول لك يا من امي ل ا م نسين ذلك فان كان هو ن س ر اخر انت العوده ا ن س ي هو من اساس انت العوده ا ن س ي بخله شحت ش خ ص ت ك الناقصه العوضه انت شخص أ ع و ر لا أ ق و ل أ ع و ر لا ي ه ولكن ا ع يعني ناقص مجدد عندك نقص مريع ب ت ص ل ب تعبت المسائل ولكن أ ع ط ا ه ثلاثين قروصا قال هذا هو الزاد الذي كان النبي سيعطيكه ولكن لم يكن عنده شيء أ ي مروه هذه ولذلك أ ي رجوع كان لهذين النجمين في الاسلام مالهما يهربان الحرب محاوره لكي يذهب بشبقات اهله لان كل واحد رجع الشبقات اللي ختم الناس ودول ذهبوا بها لاي ذكر سكانت مددا للمدينه في الوقت الشحي و أ ر ج و أ ن ت ن ق ر في كل ك ل م ة أ ق و ل ه ا أ ن ه م خير الناس وكل مثل ا ق و ل ه لا بد أ ن تعلم أ ن ه م خير الناس وانك لو فعلت ما ف ع ل لن تصل إ ل ى مد احدهم وهم خير الناس ولذلك مكن الله لهم في الارض واستخلفهم فيها لدينهم الذي ر ض و ه وارتضوه وكانوا أ ئ م ة وجعلنا منهم أ ئ م ة يهدون ب أ م ي ع لهم ا صبروا وكانوا باياتنا يوقنون واقول قولي هذا واستغفر الله ي ولكم الحمد لله رب العالمين واصلي و س ل م على خير ا ل خلق الله أ ج م ع ي محمد نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم أ ق و بكر ا ل ع ل م ا ل ف ا ذ ة ا ل ش خ ص ي ة ا ل ف ر ي د ة ا ل ش خ ص ي ة ا ل ف ر ي د ة الذي كل ا ل أ م و ر مرجعها إ ل ي ه نزل ا ل أ ع ر ا ب إ ل ى ا ل م د ي ن ة يفاوضون لانهم يخشون القتال يريدون الحياه كل ما ترى في التلفاز وفي الجرايد هؤلاء يريدون الحياه لو اعلنت الجهاد واسلت الدماء لم يجد احدهم جحرا من المزاحمه ليهتدى به لانهم يريدوا الحياه هكذا قال طلحه الاسدي لما غلب وانهدم رجاله وهم الغيوم تربعين ليه ده انا بعتلكم مدد رجال كعدد المال ا ل أ ر ض لم ا غلبتم قالوا أ ي ه ا النبي طبعا ذكر النبي عندهم غلبنا ل أ ن أ ح د ن ا يقدم أ خ ا ه يود أ ن يقدم اخاه سداء لنفسه أ م ا هؤلاء كان احدهم يتمنى يقدم نفسه سداء ل أ خ ا ه لاخوه الاسلاميه ده اخ في الله أ خ و ه يعني والاخ في الله ك ل ح م ة النسب يعني زي الاخ ولا ل أ م يعني تقدمه, تقدم نفسك فدائه ي طبعا الكلام دا ل ن ا ه قديما و إ ذ ا احتجنا ا نكرره هنكرره ل أ ن ك ل م ة أ خ د كلمه ة ن ق كلمه ة ك ل م ة ك ب ي ر ة جدا إ ن م ا المؤمنون إ خ و ة كان ح د ه م يواشي أ خ ا ه يواشيه بما عنده بما يملك و ب أ ي شيء لا ي ج ل في ما في معترف أ ج م ه انه يقف مكانه يقف مكانه إ ذ ا مات يقول لاهلي انا لكم مكانه أ ن ت و عاوزينه انا هجيبه يبقى انا راجل البيت اللي هاجر عليه و ا ج ي ب ل ل ت ع ظ ي م إ ن م ا المؤمن ا ل ا خ و ة ده سبب ه ز ي م ة المرتدين وسبب ه ز ي م ة المرتدين الجدد الرده في ثوبها ا ل ج د ي د ودرس آ خ ر سبب هزيمتهم أ ن أ ح د ه م يقدم للاخر ليموت فداءه لا يريد أ ن يموت ده ع و ز يحكم ده عبده مشتاق ده نفسه يحكم نفسه يوجد على الكرسي ولو ل ح ظ ة و ي ع م ل عليه الخلاف بس الجسم الرئيس سبحان الله نقول ه ب ع ي ن ك بعد أ ن راينا ع م ص ر التمكين سنعلن الجهات في سبيل الله سنجعل الدماء تسيل كماء المطر في الشوارع وانا اقول من هذا المكان سنجعل الدماء تسيل كالمطر في الشوارع ل م يصعب إ ل ي ه ا مرتب م ر ة ث ا ن ي ة نهائيا مهما كان ومهما كلفنا ذلك نحن على تامل السادات ان ننفق ثلاثون مليون شهيد في هذه ا ل م ع ر ك ة ليحكم الله ويحكم دينه ونبره من كل هؤلاء إ ذ ن البطل الفضل و بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما قلت ر أ ي ه ر أ ي واحد نزل المرتدون يفوضون وعينا بن حسن الفزاري وعبد د كده ه نزل قبل و الرحمن الفزاري دا ه بن عمه ودول ساكنين جنب ا ل م د ي ن ة ورا ك د ه بلادهم ص ح ر ه وهم عايشين في ا ل ص ح ر ه ولكن ا ل م د ي ن ة كما نعلم يعني م ل ي ئ ة بالزروع والخير والغناء والتمر و ا ل ز ب ي ب والطعام ويتمنوا أ ن يغفروا اهل ا ل م د ي ن ة عنها ليسطوا عليها جاءوا يفاوضون أ ه ل ا ل م د ي ن ة فقالوا عمر ق ا ل له العرب كفروا واحنا ح ا ش ي ن وراكم احنا قفلت لي ا س و ر وراكم لو فتحنا للعرب ه ي د خ ل عليكم من م و ت ك م لو ط ر ك ن ا الطريق للعرب لاكلوكم ف ا ت و ن ا بعض ثمار ا ل م د ي ن ة لكي نقف هذا السد يعني نقف حنمنع المرتدين عنكم ولكن في دون ح ا ج ة من اللي صديقت يعني نصفر سمار الدوم أ ر د ا د بقمح أ ر د ا د بزبيب عاوزين ن ك ل ه ونجعلين من عشان ت ص ح ا ر والله يا ر أ ي طيب خلي بالك ا ز م ة أ ز م ة ش د ي د ة وحسب الطوارئ شده محدش بينام وكل الناس صحيح وبعدين د ه الرجل دا شيء حل فعمر قال والله ر أ س ايه مش يمدر و شباب حلال في ي ا م ا ل ا ز م ة لما نعدل ا موت طبعا ن س م ي ه ا المساله ديال م ن ا ح ي ة ا ل ط ب ي ة اللي ن س م و ه يعني مسكن وطبعا المسكن ا ل غير العلاج يعني بسكن الجراح قليلا واتسرق بعد شويه فين لاننا ما عملتش علاج انا عملت المسك ف س ي ا س ة المسكنات دي يعني س ي ا س ة بعض الناس ولكن ابو بكر المهندس و سياسه مسكنات ا و بكر الجراح ج ز ا ب برغم النبي وصفه ك إ ب ر ا ه ي م وكعيسى رجل س ي س ى وحليم ولكن ي ما قلت لا اذا شاف شكل الخطر بينقلب شخص اخر اوعى تقول له لا مش واخره لا احنا نعرفه لا ليس هو زر الراب تنفجر حطم د ن ي ف ا ل ج م ا ع ة بتدعوله ب والله ده فرصه ناس بتعرض ا ل ر أ ي ودول قبائل ك ا ف ر ة ما يروحوا دا ه هيموتوا ب ق ى ويقفوا سد منيع ل ل م د ي ن ة ضد المرتدين يدخلوها ويبنولهم ش و ي ة زبيب على ش و ي ة تومر على ش و ي ة ياهل ش و ي ة حاجات زي اللي انت تبديه في الغيط ل ب ج ل الغلبان ا ل نعدي باي ح ا ج ة كده فقالوا ا س ت ا ذ م هجاء و ب خ ن شفراي م طبعا ل قراتها لا بد للرئيس و الانج ولا بد الختمه بتاعه و اليسار فقولوا ماذا ر أ ي ت م قالوا ا ل ل ه ايها الخليفه نعطيهم شيئا ن ت ع ل ل ه م به نسجلهم به حتى يرجع جيش و س ا م ونتمكن وبعد ذلك ناخذ قرار ايه ر أ ي ك دول كلهم كانوا قاعدين مع ن ي ر ف ع فلم زي ما انتم ك ل ه م قاعدين مع ا ل ش ي ف لكن الفهم بيتفاوت هتلاقي واحد لواحد وكده هو ا ل ش ي ف ن ا س ه تاني بيسمع كلمات وبيسمع اراء نعم خير سمع خير كتير لكن في المواقف ا ل ف ي س ر ي ة م ح ت ا ج إ ل ى بطل الصحابه ا ل ل ي لو وجدنا ا ل ص ح ا ب ة جميعا في ك ف ة والوزن و ا ح د ة و في ك ف ة ي ر ج ع ي ر ج ع ما ر أ ي ك يا ابا بكر راي ايه ن س ل ي ه باي حاجه ن د ر ه م باي حاجه الكلب اللي ما بيه يبدله ج م ب د ر ه عظمه د ر اللي هي عنك باي حاجه قال ما تعلمت ذلك من رسول الله يصبح صلى اارش ل ل عليه وسلم ه أ في ديني أ ر ش في ديني والله لا يكون ابدا أ د ف ع رشوه ديني م ا ه ذ ا وقد مكنني الله تعالى وعلمني أ ن ي منصور برا ء لمسيره ة ش ر مرز منصور لحد جبل يوصلك بمثيرة ده أنت ما شهر ده انت مرعب جبل ضع اخطر سلاح عمكم ع د و ه يرتجف قبل ان يصل الي ب ش خ ر هذا ل ق و ة ا ل ت و ح ي د ي واعتصامي بالله تعالى فان كنت تهاب الله تعالى على قدر هيبتك لله على قدر هيبه عدوك لك الدين خ و ف من ربك و هيبه له هيعطيك هيبه و خ و ف لعدوك و ا ل ق ب ي ل م ق ا ب ل ة صحيح كثير من الاماكن ا ل ذ ك و ر ه كان الكبير يجي يقلك على الباب يبص على ايديك على قدر خوفك منه على خوف خوفه عدوك منك روح وانت اعزف اعزف وفي اماكن م ح ص م ة لما ذ ا لخوفه سبحانه لخوفه لا تشرك في خوفه احدا لان الخوف ع ب ا د ة من العبادات لو أ ش ر ك ت مع الله أ ح د يخاف منه م ي ب ق ت ك ر ت مشركا ولا بخاف من الظلم اقول لك لا هذا شرك كف من الدين هذا شرك لا أ خ ا ف إ ل ا الله إ ن ي أ خ ا ف الله رب العالمين أ ي حد ي م ش ي على ا ل أ ر ض كائنا من كان ولو ملك ملوك ا ل أ ر ض لا ق ي م ة ع ن د ه ا ل ا ن ا لا اخشى الى ملك الملوك لان قلوب الملوك ب ي ر ا ه و الا يخليه يقوم من على الكرسي يقوم من موسى العيد هو اللي قومه ل أ ن قلبه بين اليه لو لم ت ه ر الله تعالى و س ت ح س ر ت مهيبا عند كل شخص قبلك م ه ي ب كلما كنت مهيبا لله تعالى هذا كالخلق لا ي ج ت ر ي عليك أ ح د لا يريد ولا بعيد للقرايب منك ولا بعيد يستطيع أ ن ي ج ت ر ي عليك هذا ل م ه ا ب تتعلم ا تتعلم ان ت ع ل ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ل م ان ت ت م ان ت ت م ان ت ت ان تتعلم ان تتعلم ا ت ت ل ان ت ت ع م ان تتعلم ان ت ت م ان تتعلم ت ت ع ل ان تتعلم ن ت ع ل م ان ت ل م ان ت ل م ان ت ت ع ان ت ت ل م ان تتعلم ان ت ت ع ل ب ان ت ع ل م ان تتعلم ان ت ت ع ل ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ع م ان ت ت ع ان ت ت ع ان ل م ان ل م ان تتعلم ن س ان زيك لما تخافه لو كنت تخاف رب البشر كنت سورا ادخل على اي انسان كان الصحابه اذا وصل ودخل على كسر القيصر يرتعلوه ده مين دا؟ قولك دا هو مش قولك لحصله صحابه ايه عارف تلبس تعالى وهيبته من الله تعالى فتحت لهم ا ل أ ر ض وخافهم الجن و ا ل إ ن س إ ن الشيطان يخاف منك يا عمر لو سلكت خجا لترك ف ج ك وسلك ف ج ا آ خ ر شوفت ك ذ ا الشيطان ماشهد قبل عمر في الشارع يجي ش ر ا ل م ح ا و ل في شارع تاني وهذا لشده خ ا ف عمر من الله تعالى الشيطان يهاجم قبله إ ي ل جرالنا أ ي جرنا الارض م ل ي ا ن ة زرع ومليانه اكل والبيوت م ل ي ا ن ة أ ك ل خفيف مني إ ي ه ل ل ي انا خفيف مني وما فيش هذا و ح ا د ش ولا شيء ولا عسكر ا ل ع م ل ي ة أ ك ل وشرب ونوم أ ن ا خفيف من ايه ما الذي جعلها ن ط ل ق إ ل ى الله تعالى تفر الى الله ما الذي منعك ان تفر إ ل ى الله ولذلك قال العلماء من كان ف ر ا ر ه إ ل ى الله كان قراره عند الله أي في ا ل ج ن ة من سبق فراره سبق قراره يقر ف ي ه عنه ا ل ج ن ة و ا ح ف ظ أ ي والله في ح ج ة الوداع والنبي صلى ا س ل م في آ خ ر حجه حجها أ ر س ل عمرو بن العاص و أ ن ت طبعا عارفين عمرو بن العاص ا ل د ا ه ي ة يعني ما هوش فرده عمر ولا فرده ابو بكر ولا أ ب و ع ب ي د ة ولا ح م ز ة ولا خالد ولا ولا ولا و ل ارسله إ ل ى جيفر ملك عمان د ه م س ا ف ة ب ع ي د ة ج و ي من ا ل م د ي ن ة العمان د ه لو مات عمرو محدش حد محدش سيطول د ه مسافه بعيد شوف عمان هناك على البحر العرب يعني دخل على الهند ف ا س ل و ا لجيفر يدعوه ا ل إ س ل ا م وعند ذلك مات النبي فصل يعني مات النبي وكان ع م ر بن العاص ليس في ا ل م د ي ن ة وارتدت العمر وخرج ع م ر بن العاص من عند جيفر ف ا ن ت ل ق إ ل ى بني عامر وكان رئيس بني عامر قره ابن ه ب ي ر ة ا بن عام فذهب اليه عمرو و ع م ر كان ينطلق الى البحرين بالسكريات داخل كده رائعه على البحرين فلما وصل الى قره ابن ه ب ي ر ة ذبح له و ط ع م ه ويعني اكرمه كرم شديد فلما اراد عمرو ان يرحل ف خ ل به قره ق ا ل يا عمرو ن أ ر د ت م أ ن يسلس العرب لكم قيادا فاتركوا لهم هذه الاتاوى قال قلت لك فهو الخطبه كلمه لا تكفر بها يا عمرو ن أ ر د ت أ ن يطيعكم العرب و ي ك و ن و ر ا ء ك م فاتركوا هذه ا ل ا ت ا و ة فرفع عمرو رأسه قال أكفرت يا هبيرة. انت كفرت يا ه ب ي ر ة أ ن ت كفرت دراجل ما قاش على ا ل ك ل م ة قالوا كفرت أ ن هذه ك ل م ة كفر و ع م ر بن العاصفه ي ده في بلاله وهذا في قومه وجحافل جيوشه م ش ر ع ة السيوف ارتدوا وخرجوا من الاسلام وتشوفهم م ش ر ع ة و م ع ه م ع م ر بن العاصفه الوحيد لوحده هل هذا ابن ه ب ي ر ه ما هذا فوسط ب ي ر ع م وسلحهم و ج ي ش ه م وكلوم خصوم قال ان ر د ت م ان ي س ل ت لكم العرب قيادا فاتركوا هذه لتاوى بسم الذكاء اتاوى س ر ت يعني نوره قال كفرت يا ه ب ي ر ة كلمه ر ه ا راحت يبقى انت بتكفر على ك ل م ة ترتد على ك ل م ة يبقى خلي بالك من ب ر ق ك ومن نزهه العلم مش س ه ل وانت مش افندي وتروح ا ل ج ن ة الى ب ي ن لازم ت ذ ا ك ي ع ما تعرفش تذاكر اربط ه د و م ك و ه د و م عالي قول انا مش سايبك ت د خ ل م د خ ل ه وتخرج م ت ر ا ج مش هو بيجرى اجرك معاه اشبك نفسك معاه ما تسيبش نفسها فضيله اذا الجنه غليه والنار صعبه والموت صعب يبقى لازم ت ق ر أ لا بد لك أ ن تتعلم والله لم تنجو من عذاب الله غدا إ ل ا ب ع ي م إ ل ا ب ع ي م و ذ ا كان اول نزول آ ي ا ت ا ه ت ع ا ل ا ق ر أ واذا فعل امر واذا يلزمك أ ن ت ق ر أ ب ف ل الامر ا ل أ و ل والذي نزل أ و ل م د ن من السماء ا ق ر أ ا ق ر أ إ ل ى أ ن تموت ل أ ن القراءه ت ق ط ي ك تصور شامل ا ل إ س ل ا م تديك تصور واخر وشامل تفهم لكن انت تقدر تسمع الخطيب تقول كلمتين على المنبر وتروح وانت رضيت ا انك مسلم لا لا لا لا, لا. ده انت رضيت ا نفسك بس ده انت ل س ت في ا ل إ س ل ا م ولا جرايد منه انت ماتش جرايد منه أ ص ل ا انت بس بترضي روحك وترضي نفسك بتصنف رمضان رضا لنفسك بس ادانه سعيد لا والله لو علمت ا ل إ س ل ا م ما علمناه ده احنا تعلمنا لحد ما نعرف ا ل إ س ل ا م يعني خذنا بحاره من أ ع ج ب العاجب في العلم حتى وصلنا ل ل إ س ل ا م شو يعني علم علم جامد حتى وصلنا له وانا كلمتك بمجرد عن ك ل م ة و ا ح د ة عن تصور ومقومات التصور عن ك ل م ة و ا ح د ة ولو استرسلت معك م ش ت ف ت ه م حاجه جدا انجليز يبقى لازم تقرا في لازم تقرا لكي ت ن ت ه ب ق و ل لك اول و ا خ ذ ا لك ل غ والله يا رب و أ ن ت تشهد أ د ع و ه ي ع ن ي ق ر أ و لكي ي د خ ل ا ل ج ن ة من تتدخل ا ل ج ن ة من يقتراه العين ما, ما تعرفش تقرا اربط نفسك بحبل في ر رجل عالي إ ذ ا مشك مشي وراه إ ذ ا قاعد تقعد معاك لا بد لك أ ن تنجم أ ي ه ا المسلم أ ت ف ر ت له غ ي ر ة قال والله يا ع م إ ن لم تتركوا هذه لنملان عليكم المدينه خيلا ورجلا أه لن تطلقت اللي جواك لن تطلقت اللي فيه لاملان عليك المدينه خيلا ورجلا خير البركه دا فرض في وسط امه قال يا ه ب ي ر ة الموعد حفش أ م ك رضي الله خارجك عنك. عنك الموعد يا هبيره حفش أ م ك كنت أبوك تعلمت من ابي ك أمس ص ف باذن الله أ ي ر ج ا ل هؤلاء في عرين هؤلاء في بيوتهم يقول لبيته في ب ي ت أ م ه الموعد يا هبيره حفش امك والحفش في ا ل ل غ ة أ ي ه ا العباد هو ش ن ط ة ح ق ي ب ة ا ل ز ي ن ة ل ل م ر أ ة يا أ ن ت ش و ي ة ن س و ي ا م انت ايه يا هبايا انت بقامك ش و ي ة ن س و ي ن الموعد حفش امك ح ق ي ب ة ا ل ز ي ن ة تحط رودي و ت ا م م ن و ك ي ل ي ا ا ل ل ه يا, يا عمك ايها العقل ا ل خ ا ز الجبار عقليه ف ا ز ي جباره ح ي ق و ل له إ ي ه الموعد حفش امك في ر ي ت ه و ا ل ل ط ع م ه وسقاه أ خ ذ أ ش ع ا ر ه من كلام ابو بكر بن طعمه في يوم ا ل ح د ي ب ي ة أ ي رجال ربى محمد صلى الله عليه وسلم كيف ربى اصحابه كيف ت ر ب ه ا أ و ل ئ ء الناس وقال ده انا غريب من وحده يقطعوني ده لو مشيت بره كده وحده تربي تلقى اموت ده واحد يقابلني ب ا س ك ة يموتني ولا ي ع م ل ه ح ا ج ي قال هذا عمرو بن العاص قال و أ ح ل م بالله ل ا ط أ م ك بالخيل ا بالخير لا أطأنك وليقلك جنودنا أ س ي ر ا يجرجرونك من عمان إ ل ى المدينه ة د ل أ ن ه م رجال أ ي ه ا الرجال الموعد يا هبيره حتش أ م ك ش ط ة ا ل ز ي ن ة بتاعتها و ه ي ج ا ع د ه كده ايه وتحمت شفايفها وتعب ا ل م ن و ك ي ر يا لها من ك ل م ة من إ ن س ا ن له او له زعيم ذكي عجيب أ ي ا ل م ر و ا ت و أ ي البطولات أ ي ه ا الرجال هل علمتم معنى ر أ س ا ل س ل س ل ة خير الناس قرن وهذا كلام مش بالغال مش بيتردد ده, ده خير الناس يعني خير الكلام ن يعني ا س مفيش خصال ده خير الناس حتى شتموهم ا ل ش ت ي م ة اللي بيشتموها تبينهم خير الناس ده مش ل ي ش ت م هو بيته لا يا ه ده هو في دياره ده في عمان فين عند ب ح ر العرب عنده في طريق الهند وهو ا لوحده الموعد حفش امك و ل ت ط أ ن ك خ ي و ر رسول الله صلى الله عليه وسلم حانق اقوي ل خ ي و ر إ ن شاء الله تعالى ايها المسلمون أ ع ط ي ك قبسا من عناصر التربيه التي ر ب بها محمد رجاله وكلها تصدق نبوته صلى الله عليه وسلم تصديقا لنبوته فكل واقعه وكل ح ا د ث ة تبين وتوضح صدق النبي صلى الله عليه واله وسلم أ ن ه صادق ب ص د و ق بلغ رساله وادى ا ل أ م ا ن ة ي ع ن حتى بلغ أ ص ح ا ب ه من ورائه ذلك شرموا هذا المنهج ماتوا وعاشوا عليه لا يخشون في الله ل و م ت لائم خير الناس ق ر ن ثم الذين يلونهم أ ي أ ن التابعين قاموا ك م قام ا ل ص ح ا ب ة و ل ل س ل س ل ة امتداد طويل ولكن أ ض غ ط على ا ل م ع ا ن و أ ض غ ط أ ي ض ا على المباني على النماذج ولابد أ ن تحرم أ ن ت هذه النماذج ولابد أ ن تختار منها نموذج تجعله لك ن ب ر ا ش ا تاتلس به في زمهريه الجبن والخوف والرعب تاتلس به في زمهريه البخل والشح والخوف من الجوع و أ ن تعمل الدنيا ل ي ل ة ونهارا وتترك هذا الدين طريحا صريعا بين أ ي د ي ا ل ل ي ب ر ا ل ي ة و ا ل ع ل م ا ن ي ة و أ ي د ي الكفر التي لا ترضى ابدا بالكفر إ ل ا بالكفر فيحكم هذه البلاد ونحن نقول على استعداد مضحي بثلاثين مليون نفس من اجل هذا ا ل إ س ل ا م لا نرجع ل ل و ر ا ء أ ب د ا ب إ ذ ن الله تعالى لا نرجع ل ل و ر ا ء أ ب د ا ب إ ذ ن الله تعالى أ ق و ل لكم كما قال ر ج ل ف ر ح ة لم ا غلبتم و أ ن ت م كفه قال كان أ ح د ه م يود أ ن يموت فداء لاخيه اما نحن فكان يتمنى الرجل أ ن يموت اخيه فداء له أ ض ع الله تعالى أ ن يرزقنا العلم النافع ونرزقنا العمل الصالح اللهم احسن تربيتنا اللهم احسن تربيتنا اللهم احسن تربيتنا واحسن امورنا يا رب العالمين اللهم ا ر ق ن ا العلم النافع والعمل الصالح اللهم جنبنا وبلادنا الفتن ما ظهر م ن ربطه اللهم جنبنا وبلادنا الفتن ما ظهر ربطه اللهم جنبنا من ضراء الفتن وانصر دينك وانصر اولياك انك ع ل ما ش ا ء قدير وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكم ا ل ص ل ا